انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وان من شيعته لابراهيم جزاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ايف كم اليتدون الله تريدون فما ظننكم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 إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إن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 قَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ صُبْحًا وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك البشعون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو منيم فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطله إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو وَأَلْبَسْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلَ رَبُّكَ الْبَلَاءُ وَلَهُمْ بَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ أَنذَرُوا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ إِذْ كَذَّبُوهُمْ لَيَ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 دنا الغالمون فتول عنهم حتى حين وانظرهم فسوف يبصرون اثم عذابنا يستعجلون فاذا نزل بالساحه فسا اطب منذرين وتول عنهم حتى حين وانظر فسوف يبصرون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 واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفر ليها وعزني لي في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاب ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأنام فغفرنا له ذلك وإن له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 في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدفروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إن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 بعد انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بمره رخا حيث اصابه والشياطين كلبنا ان مغوا و مقرنين في الاصفاد هذا عطاء انا كم او امسك بغير حساب وان له عند لاذ زلفا وحسن مآب والكرع بدنا ايوب ادنا يا رب اني مسني الشيطان بنص وعذاب ارقم لي من هذا مغتسل بارد وشراب ووهب له اهل ومثلهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيديك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة له الأبواب مدتئين فيها يدعون فيها بفاتية كثيرة وشراب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 قدم لنا هذا فزده عذابا ضحفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصر أهل النار قل انا انا منذر وما من اله الا الله وما من اله الا الله الواحد القهار رب السموات والارض وما بينهما العزيز الرفاع قل هو نبؤ عظيم انتم عنه معرضون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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعت أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لكم وَأَنثٰى لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ في ظُلُمَاتٍ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ تَتَابَعُ ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إلا هو فأنا اِن تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضٰى عِبَادَهُ الْكَفَرَةُ وَاِن تَشْكُرُوْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذَرُوْ مَاثِرَةً اِذْرَهَآ اَخْرٰ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْن فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْن اِنَّ اللّٰهَ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيما إليه ثم إذا خوله, خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قم وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قالت آناء الليل ساجدا مقائما يحذر الآخرة, يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إنما أم أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأم أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إلا أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلي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 يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانا بو الله لهم البشرا وانا بو الله لهم البشرا فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وهم الباب افمن حق علي كلمه العذاب اف انت تنقذ مننا لكن الذي يتقى الرب لهم غرف من نوقها غرف نذيه غرف نذيه تحتها الانهار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 <تصفيق> ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطانا إن في ذلك لذكرى لأولد ألباب الله أكبر